ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الاخوه الأخيار وايتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه احبتي في الله روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فضلت على الأنبياء بست فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم، أعطيت جوامع الكلم، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وفي لفظ البخاري ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون تريد ان تسمع الحديث مره اخرى روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال فضلت على الانبياء بسته اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وفي لفظ البخاري مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون الأولى أعطيت جوامع الكلم فتعالوا بنا أيها الاخوه والأخوات لنعيش الليلة مع حديث من أحاديث من آتاه الله جوامع الكلم حديث يتكون من ثلاث جمل ومن ثلاث عشرة كلمة ومع ذلك سيحتاج منا بفضل الله جل وعلا وتوفيقه ومدده سيحتاج منا إلى ثلاثة لقاءات متتالية وإلى ثلاث حلقات كاملة متكاملة الحديث من جوامع الكلم من جوامع كلم من آتاه الله جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم رواه الامام احمد في مسنده وابن ماجه والبيهقي والطبراني والحاكم وغيرهم بسند صححه العلامه احمد شاكر رحمه الله تعالى في المسند وصححه العلامه الالباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن ابن ماجه وكذلك في ارواء الغليل في باب صلاة التطوع لمن أراد أن يقف على تخريج هذا الحديث بطوله الحديث عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال استقيموا ولم تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن اكرر الحديث ثلاثا استقيموا ولم تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن ثلاث جمل استقيموا ولم تحصوا هذه الجملة الاولى واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه هذه الجملة الثانية ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن جملة ثالثة استقيموا ولم تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن يتكون هذا الحديث الرقراق من ثلاث عشرة كلمة ومع ذلك اسمحوا لي أن نقف الليلة فقط, فقط مع الجملة الأولى التي تتكون من ثلاث كلمات ألا وهي قول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم استقيموا ولم تحصوا وفي الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى نعيش مع قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه وفي الحلقه الثالثه ان قدر الله لنا البقاء واللقاء نعيش مع الجمله الاخيره من هذا الحديث الرقراق الرقيق الا وهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن أولم اقل لكم بأن الله جل وعلا قد آتاه بأبي وأمي وروحي جوامع الكلم كلمات قليلة لا تزيد على ثلاث عشرة كلمة تحتاج منه إلى خمس ساعات أو يزيد في ثلاث حلقات أو في ثلاثة لقاءات صلى الله وسلم وبارك على من آتاه الله جوامع الكلم تدبر معي قول الصادق عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا ما هذه البلاغة وما هذه الفصاحة ولن أقف عند هذا الجانب البلاغي البياني عند الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوافصح من نطق بالضار لن أقف عند هذا طويلا وإنما تعالوا بنا لندخل محراب هذا الأمر النبوي لنستلهم الدروس والعظات والعبر تعالوا فينا إخواني وأخواتي لنغوص في بحر معاني هذه الكلمات لنستخرج الآلئ والجواهر والدرر تعالوا فينا لنطوف سويا في هذه اللحظات في هذا البستان النبوي المحمدي اليانع الماتع لنجمع الرحيق والزهر والثمر استقيم ولم تحص ما هي الاستقامة وما معنى الاستقامة لغة واصطلاحا وما هي حقيقتها الاستقامة في اللغة هي الاستواء والاعتدال خلي بالحضرتك. الاستقامة في اللغة هي الاستواء والاعتدال تقول استقام الشيء أي استوى واعتدل استقام الشيء اي استوى واعتدل استقام الظل استوى واعتدل استقام الجدار استوى واعتدل فالاستقامة في اللغة ضد الطغيان والطغيان هو مجاوزة الحد في كل شيء والاستقامة اصطلاحا أو شرعا خلي بالك من الكلام الغالي ده الاستقامه اصطلاحا هي لزوم الصراط المستقيم وقيام العبد بين يدي رب العالمين بامتثال الامر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم واخلاص واتباع فالاستقامه دائره على الاقوال والاعمال والاحوال فلا تتحقق الاستقامه الا اذا استقامت الاقوال على الصدق واستقامت الاحوال على الاخلاص واستقامت الافعال على متابعه النبي صلى الله عليه وسلم استنى استنى استنى يا شيخ. يا شيخ بالراحه تاني تاني عم الشيخ كذا التعريف ده بسرعه كذا مرتين ثلاثة عشان بس نستوعب المعاني الجميلة دي ريت حضرتك تركز معايا او لان والله العظيم لاننا والله العظيم في امس الحاجة في ظل هذه الفتن فتن الشهوات وفتن الشبهات التي تعصف بنا الان من كل جانب بل اذا مد احدنا يده لم يكد يراها من ظلمات الفتن بل إذا امتدت إليه يد متوضئة حانية طاهرة لتنتشله من هذا الغرق المحقق في هذه البحور المتلاطمه والأمواج الهائجة للفتن فتن الشبهات والشهوات أقول إذا مد الواحد منا يده إلى يد متوضئة طاهرة لتنتشله من هذا الغرق المحقق جذبته ايادي أخرى كثيرة بكثرة الأعداء المتربصين ممن لا يريدون لنا ولا لأولادنا ولا لبناتنا ولا لشبابنا أن يتربى أبدا على منهج القرآن والسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم فتن رهيبة فما أحوجنا الآن إلى الاستقامة وإلى التعرف على كيفية تحقيق الاستقامة لنلقى الله تبارك وتعالى ونحن على طاعة الاستقامة هي لجوم الصراط المستقيم هرجع للمعامة دي بالتفصيل بس خل بال حضرتك من المعنى الاصطلاحي للاستقامة لجوم الصراط المستقيم وقيام العبد بين يدي رب العالمين بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع فالاستقامة دائرة على الأقوال والأحوال والأفعال ولا تتحقق الاستقامة إلا إذا استقامت الأقوال على الصدق والأحوال على الإخلاص والأفعال على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم الله معاني جميلة معاني في غيث الروعة تكتب بماء العيون لا بماء الذهب فما أغلى ما العيون أقول مرة تلك لازم مرة تلك وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعاد الحديث إذا ذكر الحديث أعاده ثلاثة ترجم الإمام البخاري في كتاب العلم بابا معنون باب من أعاد الحديث من إذا حدث أعاد الحديث ثلاثا وإذا سلم سلم ثلاثا لأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم خلي بالحضرتك من معنى الاستقامة لزوم الصراط المستقيم طيب من المره المرة دي بقى بالتفصيل لزوم الصراط المستقيم ما هو الصراط المستقيم ما أنا قلت لحضرتك لقد خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطا مستقيما على الأرض كده جالس عليه الصلاه والسلام مع بعض أصحابه والحديث رواه الإمام أحمد في مستده وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا مستقيما جميل وخط عن يميني خطوطاً عن يميني والشمالي خطوطاً متعرجة متعوجة خطوطاً متعرجة ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا صراط الله مستقيمه وهذه سبل سبل وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يا أخي ماذا ليش السبل دي إياك وهذه السبل على رأس كل سبيل من هذه السبل شيطان ما تخليك مع الجماعة ما تخليك على الصراط المستقيم طيب يا مولانا إيه الصراط المستقيم ما أنت ما قلت ليش وأن هذا صر إيه هو تبخليك خذ رواية أخرى أفسر لك كلام رسول الله بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أروع وأرق وأجمل أن يكون كل أو جل حديثنا قال الله قال رسوله وهذه بضاعتنا التي نفخر ونعتز بها بل ولا نملك غيرها لا نملك إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم اسمع لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يفسر لك في حديث اخر معنى الصراط المستقيم والحديث رأي الامام احمد وغيره بسند صحيح من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه انه صلى الله عليه وآله وسلم قال ضرب الله اه ده هنا المثل المراد يضربه ربنا جل وعلا على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما الله الله الله خلي بالك والله كلام غالي اوي ضرب الله مثلا صراطا مستقيمة جميل وعلى جنبتي الصراط سوران حضرتك متصور معايا طريق مستقيم على جانب الطريق سور عالي وعلى الجانب الاخر سور اخر وعلى جنبتي الصراط اي على جانبي الطريق سوران كل سور من هذين السورين فيه أبواب مفتحه فيه أبواب مفتحة وعليها سطور يا ياريت حضرتك تعيش معايا الكلام النبوي هذا الجليل ضرب الله مثلا صراط مستقيم وعلى جنبتي الصراط سوران سوران مثنى سور وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحه وعليها سطور مرخاه وعلى رأس الصراط يعني على أول الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وعلى الصراط داع آخر إذا أراد أحد الناس ان يفتح بابا من هذه الابواب المغلقه التي ارخيت عليها السطور من هذه الابواب المفتحه التي ارخيت عليها السطور اذا اراد احد الناس على الصراط ان يدخل بابا من هذه الابواب يقول له الداعي على الصراط ويحك صيحتك لا تفتح اوعى تفتح الباب ده خليه ابعد عنه لا تفتح إنك إن تفتحه تلجه تلجه يعني هتدخل لو فتحته لو شلت الستارة دي ودخلت هتدخل جوه وهتقع هتقع فين في المحارب اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا هذا المثل الجميل يقول النبي الجليل عليه الصلاة والسلام الصراط ها خلي بالك عشان تعرف بقى الصراط لزوم الصراط المستقيم الاستقامة لزوم الصراط المستقيم قال عليه الصلاة والسلام الصراط الإسلام أردت عني الصراط الإسلام وخلي بالك الإسلام مش كلمة قال الشيخ الإسلام المتعمية طيب الله وثراه إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له والأصل الثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل لأن كل الطرق إلى الله مسجودة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وآله ببقى الصراط إيه الإسلام الإسلام قال عليه الصلاة والسلام الصراط الإسلام لزوم الإسلام أن تعيش بالإسلام للإسلام وأن تستقيم على هذا الدين وأن تستقيم على هذا الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا لأهل السماوات وأهل الأرض دينا. ولا يوجد عند الله دين إلا الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا بالإسلام فدين نوح هو الإسلام ودين إبراهيم هو الإسلام ودين موسى هو الإسلام ودين عيسى هو الإسلام ودين سليمان هو الإسلام ودين يوسف هو الإسلام ودين الجن المؤمن هو الإسلام ودين محمد هو الإسلام صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين قال الله تعالى حكايات عن نوح كما في صورة يونس وأمرت أن أكون من المسلمين قال الله تعالى حكايات عن إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ودينه يعقوب هو الإسلام قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون ودين موسى هو الإسلام قال تعالى حكايات عنه في صورة يونس وقال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ودين عيسى هو الإسلام قال الله تبارك وتعالى حكاية عنه فلما أحس عيسى منهم الكفر قال قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن مسلمون ودين يوسف هو الإسلام قال الله تعالى حكاية عنه رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلمة والحقني بالصالحين ودين سليمان هو الإسلام قالت ملكة سبأ إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمانة لله رب العالمين ودين الجن المؤمن هو الإسلام قال تعالى حكاية عن الجن المؤمن وأن منا المسلمون ومن القاصطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطبا ودين لبنة التمام ومسك الختام المصطفى هو الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وأنزل عليه قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وقال جل وعلا في ايه حاسمه ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين هذا كلام ربنا جل جلاله وهذا قران سيتلى وسيظل يتلى بتفضل الله واذنه الى ان يرث الله الارض ومن عليها ومن يبتغ غير دينة فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إبقى الاستقامة لزوم الإسلام أن تعيش مسلما أن تعيشه مسلما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عيش مسلما واحرص على أن تعيش بالإسلام للإسلام لله سبحانه وتعالى أن تعيش بالإسلام الإسلام له حكم في كل شيء في حياتك له حكم في قولك الإسلام له حكم في حبك وبغضك في عطائك ومنعك في ولائك وضرائك في دخولك وخروجك في أكلك وشربك حتى في جماعك لامرأتك في الفراش حتى في دخولك إلى الخلاء إلى الخلاء أي إلى دورة المياه بلغتنا أو ب كلماتنا حتى في دخولك إلى الخلاء الإسلام له حكم لم يترك الإسلام شيئا إلا وبيّنه قال جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء وما تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يبقى الاستقامة لجوم الصراط المستقيم ما هو الصراط المستقيم قال النبي الأمين الصراط الإسلام جميل الصراط الاسلام والسوران حدود الله اوع تتعدى الحدود ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه اوع الحدود خلي بالك والسوران حدود الله والابواب المفتحه عليها السطور المرخاه محارم الله محارم الله والداعي على راس الصراط يعني على اول هذا الطريق كتاب الله يا سلام كتاب الله طيب والداعي اللي على الطريق اللي على الصراط قال والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم واعظ الله في قلب كل مسلم يبقى الاستقامه لزوم الصراط المستقيم وقيام العبد العبد بي نادي رب العالمين هذا هو مقام العبودية أن يقول الرب جل جلاله المعبود وحده بلا منازع ولا شريك أمرت ونهيت وأن يقول العبد سمعت وأطعت هذه هي العبودية العبودية التي تنبني على كمال الحب لله وكمال الذل لله فليس عبدا لله من زعم الحب لله دون أن يذعن لأمره ودون أن يجتمب ناهيه ودون أن يقف عند حدوده وليس عبدا لله من أذعن لأوامر الله تبارك وتعالى وهو ليس محبا لله زل وعلا بل لابد أن يكون العبد محبا لله مستسلما مذعنا منقادا لأوامره وإلا فلست عبدا لله زل وعلا إن عبدت الله بالحب دون الإذعان أو إن أذعنت لأمر الله بلا حب لا العبودية والعبادة هي كمال الحب مع كمال الذل كمال الحب مع كمال الذل والانقياد ولذلك الإله, الاله كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم والحفظ مراجب وغيره الذي تالهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل الله الله الإله الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل ولا سرور للعبد ولا حياة إلا إذا امتلأ قلبه بحب الله جل وعلا وخضع وأذعن وانقاد لأمره سبحانه وتعالى ووقف عند حدوده جل في علاه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فيش للمؤمن مع حكم الله سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقول سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين من المؤمنين الصادقين انه ولي ذلك والقادر عليه الاستقامه لزوم الصراط المستقيم وقيام العبد بين يدي رب العالمين بامتثال الامر واجتناب النهي والوقوف عند الحد كل هذا بعلم مش بجهل ولا بهوى لا بعلم بعلم فاعلم اول امر فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة بأمرين, بأمرين. بالعلم والعمل فبدأ بالعلم فقال سبحانه فاعلم وثن بالعمل فقال سبحانه واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأمرين بالعلم والعمل فبدأ بالعلم وقدم العلم على العمل لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل الله أول تاني بدأ بالعلم وقدم العلم على العمل لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل يبقى كل هذا بعلم وإخلاص حرجع تاني دلوقتي الإخلاص واتباع هو لا يقبل الله جل وعلا عملا ولو كان عظيما ولو كان عظيما إلا بشرطين بالإخلاص والاتباع إلا بالإخلاص والاتباع قال سبحانه وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء والحنيف هو المائل عن الشرك الحنيف هو المائل عن الشرك حنفاء وقال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال من أحدث في أمرنا أي في ديننا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه لا قبول له فالله جل وعلا لا يقبل من الأعمال والأقوال والأحوال إلا ما كان خالصا لوجهه موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص والاتباع إنه لي ذلك والقادر عليه أعتقد كده هضمنا معنى الاستقامة وبقي أن نتذلل إلى الله عز وجل أن يرزقنا الاستقامة طيب أعرف الاستقامة مرة أخرى كده بأسلوب شامل الجامع قال علماؤنا الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم وقيام العبد بين هذا يا رب العالمين بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع إذ هي دائرة على الأقوال والأعمال أو الأفعال والأحوال فلا تتحقق الاستقامة إلا إذا استقامت الأقوال على الصدق يا رب اجعلنا من الصادقين إلا إذا استقامت الأقوال على الصدق واستقامت الأحوال على الإخلاص واستقامت الأفعال على متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيب ما تيجنا نتعرف على تعريف السلك الصالح رضوان الله عليه للاستقامة آه هو ده التأصيل هو ده التأصيل إذا أردت أن تقف على الحق فعد إلى أهل الحق اعرف الحق تعرف أهله فان الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق ولا شك ولا ريب ان الصحابه رضي الله عنهم اجرى الله الحق على السنتهم وقلوبهم كما قال ربنا تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولا شك ولا ريب أن المراد بالمؤمنين في الآية ابتداء هم الصحابة رضي الله عنهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وفي مسند أحمد بسند حسب أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال من كان مستن فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم تعالوا نشوف الصحابة قالوا إيه. قال الصديق الله أعظم الأمة استقامة بعد المصطفى أعظم الأمة استقامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا بل أنا أقول دوما الصديق الرجل الذي يدق قلبه على دقات قلب النبي صلى الله عليه وسلم شيء عجيب الرجل الذي يدق قلبه على دقات قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال الصديق رضي الله عنه؟ قال الاستقامة هي ألا تشرك بالله شيئا. ما لسه في قوله عليه الصلاة والسلام استقيم، بس استقيم. ولسه نشوف ولم تحصد معناه ايه قال الصديق رضي الله عنه الاستقامه هي الا تشرك بالله شيئا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاستقامه هي ان تستقيم على طاعه الله والا تروغ رواغان التعالب قال عثمان بن عفان رضي الله عنه الاستقامة هي إخلاص العمل لله جل وعلا قال علي بن ربي طالب رضي الله عنه الاستقامة هي أن تستقيم على آداء الفرائض تفاكر أعظم من هؤلاء وأروع من هؤلاء قال أبو بكر رضي الله عنه الصديق الأكبر الذي تبوأ ذروة سنام الاستقامة الذي تبوأ ذروة سنام الاستقامة يا الله ذكرني الله الآن بكلمات شيخي وحبيب بن القيم في حق أبي بكر رضي الله عنه الكلمات التي يحل لي أن أرددها دائما كلما ذكرت ابا بكر رضي الله عنه يقول ابن القيم هذا هو أبو بكر افخر أن في أمتك ابا بكر افخر أن في أمتك أبا بكر اي وربي يقول هذا هو أبو بكر الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الايثار فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا فالقى له الصديق حب الحب على روض الرضا واستلقى الصديق على فراش الفقر آمنا مطمئنا فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك، ثم على الطائر على أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الاثق طبعا كلمه عاليه قوي يعني تكتب بماء العيون رحم الله شيخنا وامامنا ابن القيم رحمه واسعه ونور الله مرقده وطيب ثراه هذا هو ابو بكر رضي الله عنه يعرف الاستقامه فيقول الاستقامه هي الا تشرك بالله شيئا وهو ده الأصل يقول الحافظ ابن رجب في كتابه الماتع جامع العلوم والحكم وأسأل الله أن يوفقني لشرح هذا الكتاب كاملا في حلقات فضفضة يعني أود بإذن الله تعالى في مرحلة من المراحل أن أحضر معي هذا الكتاب الرائع الجامع اليامع الماتع لأشرحه في حلقات فضفضة بإذن الله تبارك وتعالى. وهو كتابه جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة فما أروع وأجمل هذا الكتاب وما أعظم فوائده يقول الحافظ رجب وأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد هو ده هو ده الأصل يا إخواني يا أخي أنا أكسم لك بالله لن تسعد في الدنيا ولا في آخرة بل ولن تنصر الأمة ولن تمكن الأمة إلا إذا استقامت على التوحيد بشموله وكماله وصفائه ونقائه الأمة لم تستفد إلى الآن من التجارب لا في فلسطين ولا في الجزائر ولا في السودان ولا في أفغانستان لم تستفد لو ظلت الأمة آلاف السنين تهتف بحناجر ملتهبة وتخرج في مظاهرات صاخبة دون أن تستقيم الأمة على التوحيد بصفائه ونقائه وشموله وكماله لن تغير من الواقع شيئا والله لن تغير من الواقع شيئا والله أقولها بكيان كله وبقلب كله بقلب مملوء بالحب لأمة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم الخطوة الأولى على طريق النصر والعزة والكرامة والاستخلاث والتمكين هي أن نحقق التوحيد بصفائه ونقائه بشموله وكماله أرجو أن يختزل شبابنا وأولادنا قضية التوحيد في جانب الحاكمية أو في شرك القبور أو في جانب الاقتصاد أو في جانب التربيع كل هذا من التوحيد فالتوحيد منهج للحياة بل هو حياة للحياة التوحيد منهج للحياة بل هو حياة للحياة كل صغيرة وكبيرة يجب أن تنبثق من التوحيد فالتوحيد له حب في إعلامنا في تعليمنا في سياستنا في اقتصادنا في لباسنا في أقوالنا في أفعالنا في حبنا وبغضنا وولائنا وبرائنا حتى في ملابس نسائنا حتى في شواطئ بحارنا لا يجوز لمسلم أن ينفك عن منهج التوحيد فوق أي أرض كان وتحت أي سماء كان هذا هو المؤمن وشعاره على الدوام لربه سبحانه مع ربي سبحانه سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد والتوحيد أيها الأطابل أكرر لا ينتقل منه أبدا إلى غيره أبدا في أي مرحلة من مراحل البناء والتربية لا ينتقل من التوحيد إلى غيره بل ينتقل مع التوحيد إلى غيره بل ينتقل مع التوحيد إلى غيره أيها الأفاضل أيها الآباء أيها الأمهات التوحيد لا يمكن أبداً أن يترك في أي مرحلة من مراحل البناء أو في أي خطوة من خطوات السير إلى رب الأرض والسماء لا أبداً بل يجب عليك أن تصحب التوحيد وأن تكون موحداً محققاً للتوحيد في كل حياتك في كل حياتك وفي كل مراحل عمرك حتى تلقى الله جل وعلا وآخر كلمة ترددها بإذن الله لا إله إلا الله اللهم اختمنا بالتوحيد فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأبشرت لن تتلعثم مقط لن تتلعت مقط على فراش الموت بإذن الله وبموعود الصادق رسول الله لن تتلعث مقط في النطق بكلمة التوحيد بلسانك وجنانك ما دمت تعيش طوال حياتك على التوحيد ما دمت تعيش طوال حياتك على التوحيد قال إمامنا وحافظنا الجليل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لقد أجر الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعت عليه أسأل الله أن يختم لي ولكم بالتوحيد من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه وهذه الفترة الأخيرة حديث في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من مات على شيء بعث عليه أسأل الله أن يختم لي ولكم بالتوحيد وأن يحشرني وإياكم في زمرة الموحدين تحت لواء قدوة المحققين وسيد النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه أصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد اسمع اسمع فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارق كلها على طاعة العزيز الحميد مستحيل تستطيع أن تغض بصرك عن الحرام وقلبك مريض أبدا لا يمكن على الإطلاق أن تكف لسانك عن الكذب والغيبة والنميمة وقلبك مريض لا يمكن على الإطلاق أن تكف فرجك عن المعصية وقلبك مريض لن تتمكن من أن تكف نفسك عن الخطى لمعصية الله والارتكاب الذنوب وقلبك مريض قال حبيب القلوب كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا وان في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب قال أبو هريرة رضي الله عنه القلب ملك الأعضاء والجوارح جنوده ورعاياه فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا القلب إن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد حتى ان زلت جارحه عاد صاحب هذا القلب السليم إلى التوبة والأوبة والله تبارك وتعالى يفرح بتوبة من يتوب إليه ويرجع إليه سبحانه وتعالى الصديق رضوان الله عليه رد, رد قضية الاستقامة إلى الأصل إلى تحقيق التوحيد ونبذ الشرك يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال الله لإمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال الله له ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين يا الله يا الله انظروا إلى خطر الشرك أيها الافاضل الله يقول لمن لمحمد صلى الله عليه وسلم ولقد اوحي إليك مش للنبي فقط وإلى الذين من قبلك أي من إخوانه من النبيين والمرسلين عليهم جميعا صلوات الله وسلامه ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين فالشرك ذنب لا يغفر قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والمعنى لا يغفر الله لمشرك أصر على الشرك ومات عليه أما إن خلع المشرك رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان ونطق بلسانه وأقر بجنانه وترجم بجوارحه وأعماله وأركانه فأهلا وسهلا ومرحبا به في أي لحظة من ليل أو نهار يفرح الله جل وعلا بتوبته وأوبته وهو الغني عن العالمين وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار في صحيح البخاري من حديث عبد الله مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار والند هو النظير والمشابه والمناوئ والمثيل والله تبارك وتعالى يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون والله جل وعلا يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله قال شيخ الإسلام أي والذين آمنوا أشد حب لله من حب أهل الأنداد لأندادهم أي والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أهل الند مع الله على صورتين الأولى أن يصرف العبادة أو بعض صور العبادة لهذا الند مع الله أو من دونه وهذا شرك أكبر باتفاق والصورة الثانية كيسير الرياء أو كقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئ ففي الحديث الذي رواه ابن ماجة والنسائي وغيرهما بسند حسن أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئ فقال له عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده إذن الاستقامة أن تستقيم على توحيد الله وأن تنبذ الشرك قال الصديق الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا جميل وقال عمر رضوان الله عليه الاستقامة أن تستقيم على طاعة الله عز وجل وألا تروغر وغان التعالب أوه. أعتقد أن كثيرا من الناس الآن يروغر وغان التعالب فهو أجلس الآن مثلا معي يسمع عن الله جل وعلا ويسمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد انتهاء الحلقة لا يتورع أن يبحث عن فيلم فاضح أو عن مسلسل ساقط أو عن برنامج هابط لا هذا هو روغان التعالب هذا هو روغان التعالب هذه حالة الغبش التي لا يمكن ابدا ابدا أن تحقق بها الاستقامة على الدين حتى تلقى رب العالمين لا يجوز لك أخي الحبيب بل يجب عليك أن تصحح منهج السمع والطاعة لمن تسمع لا يجوز أن تسمع إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يجوز لك يا أختاه أن تستمع الآن عن الله وعن رسوله وبعد ساعة يتغير المنهج ويختلف المنهج هذا من رواغان التعالب يجب عليك أن تثبت على هذا الطريق ولا يحل لك أن تبحث بهذه الآلة أو بهذا الجهاز جهاز التحكم في يدك لا يحل لك أن تتنقل به بين هذه القنوات الكثيرة لتبحث عما يغضب الله سبحانه وتعالى لتقضي معه لا أقول ساعة ولا حتى دقيقة واحدة متى سيأتي ملك الملك متى ستكون النهاية وبين أيدينا قصص مروعه ولا أريد أن أطيل في النفس في مثل هذا فكلكم يعلم في أي لحظة من اللحظات تأتيك منيتك ويأتيك ملك الموت فمت على طاعة مت على الإسلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون احرص على أن تموت على الإسلام وإن كان العيش على الإسلام أشد وأعظم نعم قد يكون الموت في سبيل الله سهلا لكن الحياة في سبيل الله ليست سهلا الموت في سبيل الله قد يكون سهلا لكن أن تحيا في سبيل الله وعلى منهج الله أمر جليل وأمر خطير وأمر كبير سأل الله أن يثبتني وإياكم على دينه حتى نلقاه إنه ولي ذلك ومولاه يقول عمر الاستقامة أن تستقيم على طاعة الله طيب عم الشيخ أنا لست ملكا يا أخي يا أخي لست ملكا مقربا ولست نبيا مرسلا وأنا رجل بشر معرض لأن تزل قدمي في حفرة معصية جميل لا أنكر عليك ذلك بل قد يقع التقي في الفاحشة لا لا لا لا لا ما تكبرش كذا أو الله قد يقع التقي في الفاحشة عند دليل؟ آه قال الملك الجليل وسارعه إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون هذا هو التقي فالفرق بين التقي والشقي ان التقي ان ذكر بالرب العلي تذكر واستغفر واناب لا يصر ابدا على المعصية اما الشقي ان ذكرته بالله ما تذكر وان ذكرته بكلام رسول الله ما تاثر وهو مصر على المعاصي بل هو مستهزئ باهل الطاعه بل هو يسخر باهل الفضل والعلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم فلا حرج على الاطلاق انزلت قدمك حبيبي في الله واختي الغاليه الفاضله انزلت قدمك في بؤره معصيه فما علينا الا ان نجذب ثيابنا وان نرفع ارجلنا من بؤر المعاصي وان نطهر ملابس الذنوب بدموع التوبه والاوبه والندب وان نقبل على ربنا جل جلاله ونحن على يقين بانه سبحانه سيفرح بتوبتنا وهو الغني عنا وما أكثر الأدلة على ذلك لا أريد أن أدخل هذا الباب الجليل لأنه باب طويل جميل بجمال التوبة وطويل بطول الآيات والأحاديث الصحيحة الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات بحسنات وفي صحيح مسلم حديث أبي ريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم وهذا يفتح لنا باب الأمل والرجاء ولا يفتح لنا باب الجرأة على رب الأرض والسماء إذا الاستقامة قال عمر رضوان الله عليه الاستقامة أن تستقيم على طاعة الله وأن لا ترغر وغانت فعالك. وإن زلت قدمك جدد التوبة والأوبة قال عثمان رضي الله عنه الاستقامة هي إخلاص العمل لله جل وعلا الله لأن الله لا أقبل من الأعمال والأفعال والأحوال إلا ما كان خالصا لوجهه وإلا ما كان موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والإخلاص كما ذكرت هو تصفية العمل أقصد عمل القلب وعمل الجوارح اقصد عمل القلب وعمل الجوارح تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك أول تاني تعريف الإخلاص تصفية العمل بخالص النية أو بصالح النية عن جميع شوائب الشرك فالله سبحانه لا يقبل من الأعمال ولو كانت عظيمة في أعين الخلق إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى أغنى الأغنياء عن الشرك قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد وقال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة عن الحبيب النبي قال الرب العلي أنا أغنى الأغنياء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركته وشركه وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح تركته وشركه وانا منه بريء وهو للذي اشرك الاستقامه اخلاص العمل لله سبحانه وتعالى ان تخلص الاقوال والاعمال والاحوال لله الكبير المتعالي كلام جميل قال علي رضي الله عنه الاستقامه هي ان تستقيم على اداء الفرائض ما خلقت له وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فأول فرض هو العبادة وأول فرض هو تحقيق التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج أن تستقيم على أداء الفرائض حقق التوحيد وأقم الصلاة وأد الزكاة وصم رمضان وحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا هذه هي الاستقامة أن تستقيم على أداء الفرائض وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد لي وليا اللهم اجعلنا من أوليائك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أوليائك يا أرحم الراحمين فالولي هو المؤمن التقي فكم من إخواني وأخوات ممن يستمعون إلي الآن هم من الأولياء بإذن الله جل وعلا انحققوا الإيمان والتقوة انحققوا الإيمان والتقوى, إن حققوا الإيمان والتقوى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب اللهم اجعلنا من أوليائك لتتولى الدفاع والدفع عنا يا أرحم الراحمين إن الله يدافع عن الذين آمنوا أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الإيمان الذين جعلهم الله تبارك وتعالى أهلا لأن يدافع عنهم سبحانه سبحانه سبحانه ويا له من شرف ويا له والله من كرامة نسأل الله لا حرمنا من هذه الكرامة بذنوبنا وتقصيرنا إنه على كل شيء قدير من عاد لي وليا فقد آذنته بالحر وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى احبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه يا الله هذا تعريف السلف ردوان الله تبارك وتعالى عليهم للاستقامة طيب نحن لسه في قول عليه النبي عليه الصلاة والسلام استقيموا لسه ما خرجناش من كلمة كلمة واحدة عشان تعرف أنه جل جلاله قد آتاه صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم استقيموا طيب يكفي هذا يكفي هذا كهذه الكلمة الجميلة استقيمه ولم تحص ولم تحص يعني ولم تحص يعني مش هتقدر توصلوا إلى الاستقامة بهذا التفصيل الذي أصل الناس وبيناه مش هتقدروا ولم تحص يا الله دي مشرى جميلة دي مشرى نبويه من الرحمة المهداة استقيموا ولم تحص لن تستطيع أن تحقق الاستقامة كاملة بهذا التأصيل الذي أصلناه وبينه لنا سلفنا الصالح طب أعمل إيه تتق الله ما استطعت أعمل إيه لا يكلف الله نفسك إلا وسعها أعمل إيه لا يكلف الله نفسك إلا ما أتاها أعمل إيه رفع عن أمة الخطأ والمسيان وما ستكره عليه طيب قل لي طيب أعمل إيه سدد يا أخي وقارب سدد وقارب اجتهد في أن تقترب من الاستقامه اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا آه أنت عارف السداد يعني إيه السداد يعني الاستقامة او محاولة القرب من الاستقامة سدد وقارب السداد المربي السداد الاستقامة لن تستطيع قارب اقترب من الاستقامة اقترب من هذا الطريق لا تبتعد عنه الى اي سبيل من هذه السبل ان الدين يسر سبك من العصبية والغلو والتطرف تطرف الأخلاق أو التطرف الفكر أو التطرف الحركي إطلاقا كن وسطا كن عدلا والوسط العدل كما في رواة أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري عن الحبيب النبي والوسط العدل إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه مش هتقدر فسددوا استقيموا طب ما تقدروش قاربه. فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما المسجد النبوي فرأى حبلا مربوطا بين ساريتين من سوار المسجد النبوي يعني بين عمودين فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا الحبل قالوا يا رسول الله حبل لزينب يا الله ليه تتعلق به إذا فترت في الصلاة إذا تعبت تتعلق به لتوقف نفسها بينها يا ربها جل وعلا إلى هذا الحد نعم فقال الرحمة المهداه والنعمة المسداه عليه أفضل الصلاة والسلام حلوه ثق الحبل ده ثم قال فليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليركن شيف التشريع شيف الهدي النبوي فليصلي أحدكم نشاطا، فإذا فتر فليرقد فلينم وكلكم يعلم حديث الرهط الذين جاءوا لبيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عبادته فلما اخبروا عنها كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال احدهم أما أنا أصلي الليلة ولا أرقد أبدا وقال الآخر وأما أنا أصوم الدهر ولا أفطر ابدا وقال الثالث وأما أنا أعتزل النساء ولا أتزوج ابدا فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني بلاش غلو وبلاش تشدد وبلاش افراط في التطرف كن عدلا كن وسطا سدد وقارب سدد وقارب ولم تحص لن تستطيع ان تحقق الاستقامه كامله لان الرب رب والعبد عبد فسدد وقارب لا أخذ مني هذه البشرة اعلم يقينا أنه حتى لو حققت الاستقامة فلن تدخل الجنة بعملك يا أبو بشرة كبيرة جميلة أزفها لإخواني وأخواتي في هذه الأمة الميمونة في هذه الليلة الكريمة أقول حتى لو حققت الاستقامة اعلم بأنك لن تدخل الجنة بعملك حتى تظل منكسرا لله جل وعلا حتى لا تغتر بعلم أو عمل حتى لا تغتر بعلم أو عمل أو طاعة أو عباد روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سددوا وقاربوا واعلموا الله واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله وفي لفظ واعلموا انه لن يدخل احد منكم الجنه بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا يا الله قال ولا انا من اللي بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الموصول بالله الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل يا الله عشان ما تغترش ما ولا ولا بعمل ولا بطاعة ولا بعبادة ما عليك إلا أن تسدد وأن تقارب من الاستقامة لكن حذاري أن تعتقد أن عملك هذا الذي بذلت يؤهلك للجنة أو يدخلك الجنة لا والله والله ولا بموضع صوت في الجنة لو عملت ما حييت طيب اولم يقل, تب... أو يقل الحق تبارك وتعالى في شأن الجنة ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون الله يبقى الجنة بالعمل طب والحديث يقول لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله ايه تعرضا عم الشيخ لا حاشا لله فيش تعرض أبدا بين القرآن ولا بين القرآن والسنة ولا بين السنة والسنة لأن الحق أخرج من مشكات واحدة أمال إيه الباء اللي في الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله وما هي الباء في الآية بما كنتم تعملون الباء في الآية هي باء السببية هي باء السببية شاء الله جل وعلا أن يجعل لكل شيء سبب يقول الشيخ الإسلامي ليس شيء في الدنيا والآخرة إلا بسبب حتى في الآخرة ليس شيء في الدنيا والآخرة إلا بسبب فالباء في الآية بما كنتم تعملون جعل الله الاعمال اسبابا لدخول الجنه لا بد من العمل طيب والباء في الحديث لن يدخل احد منكم الجنه بعمله هي باء العوض هي باء العوض وليست باء السببيه يعني اعلم ان كل اعمالك واقوالك واحوالك ليست مؤهله لك لما ستناله من فضل ومن كرامة في جنات النعيم موضع صوت في الجنة منديل من مناديل الجنة بأعمالك التي عشت طوال حياتك من أجلها أو يزيد فاعلم يقينا أن رحمة الله وفضل الله سبحانه وتعالى عليك أعظم من كل أقوالك وأعمالك وأحوالك فتبرأ من حولك وطولك وقوتك ومددك وما عليك إلا أن تمتثل الأمر وأن تجتنب النهر وأن تقف عند الحد وأن تتذلل لله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك بفضله ورحمته وأن يتغمدك بفضله ورحمته سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمره قال قال لا يا بنت الصديق ولكنه الرجل يصوم يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى الا يتقبل الله منه استقيموا ولن تحصوا قال الله جل وعلا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وفي وقت تنزل الملائكه على اهل الاستقامه قولان الاول تتنزل الملائكه على اهل الاستقامه وهم على فراش الموت يا الله في هذه اللحظات المهيبه الجليله يرى المؤمن المستقيم ملا... يرى المؤمن المستقيم ملائكه الله جل وعلا تتنزل عليه لتبشره بهذه البشره ما تخفش ما تحزنش ابشر بفضل الله ابشر بالجنه روى الامام احمد وابن ماجه بسند صحيح من حديث ابي هريره انه صلى الله عليه واله وسلم قال تحضر الملائكه فاذا كان الرجل صالحا قالت اي الملائكه لنفسه اي لنفس المؤمن لروح يا ايتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وابشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان يا رب جعلنا منهم يا رب تحضر الملائكة فاذا كان الرجل صالحة قالت اي الملائكة يا ايتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان هذا هو الوقت الأول الذي تتنزل فيه الملائكة على أهل الاستقامة الوقت الثاني تتنزل الملائكة على أهل الاستقامة يوم يخرجون من القبور ليوم البعث والنشور إذا خرج أهل الاستقامة وأهل الإيمان من قبورهم وجدوا الملائكة في استقبالهم قد هيات لهم من ركائب الاخره حتى لا يمشي المؤمن التقي المستقيم على طاعه الرب العلي على قدميه يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا تبشر الملائكه اهل الاستقامه بهذه البشره الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون فيقول اهل الايمان واهل الاستقامه لملائكه الله من انتم فياتي الجواب نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها أي في الجنة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم والنزل هو ما يهيئ للضيف من كرامة فأرجو أن تتصور أنت نزلا يهيئه لك ويعده لك ربك جل جلاله في جنة لم يخطر نعيمها على قلب بشر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أيها الأفاضل اكتفي بهذا القدر الليلة في هذه الجملة التي تتكون من ثلاث كلمات من كلمات من آتاه الله جوامع الكلمة استقيبوا ولم تحص وعلى وعد إن شاء الله تعالى أن نعيش في الأسبوع القادم مع الجملة الثانية من هذا الحديث المبارك واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة وفي الحلقة الثالثة بإذن الله تعالى نعيش مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن وصية الختام للنبي عليه الصلاة والسلام لأبي عمرو سفيان بن عبد الله كما في صحيح مسلم الذي جاء يقول لرسول الله يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك فقال له قل آمنت بالله ثم استقم وفي رواية الترمذي ومسند احمد قال سفيان قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به فقال المصطفى قل ربي الله ثم استقم قال سفيان فما أخوف ما تخاف علي فأخذ رسول الله بلسان نفسه ثم قال أخوف ما أخاط عليك هذا أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا وباسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب أن يرزقني وإياكم الاستقامه على التوحيد وعلى الطاعة وعلى الفرائض وعلى الإخلاص وأن يجنبني وإياكم الشرك وأن يختم لي ولكم بخاتمة التوحيد وأن يحشرنا في زمرة الموحدين تحت لواء قدوه المحققين وسيد النبيين إنه لذلك والقدر عليه وأسأل الله أن يصطر نساءنا وبناتنا وأن يحفظ شبابنا وأن يهدي أولادنا وأن يربي لنا أولادنا وأسأل الله أن يوحد صفوف المسلمين وأن ينزع الحقد والغلة والحسد والضغائن من نفوسهم وصدورهم وقلوبهم وأسأل الله أن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين وبالتمكين للتوحيد والموحدين وأسأل الله أن يجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين وأسأل الله في هذه الساعة لولاة أمور المسلمين أن يرزقهم التوفيق والسداد والرشاد وأن يأتي بقلوبهم إلى قرآنه وإلى سنة نبيه وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة نافعة وأن يوفق كل مسؤول في الأمة إلى كل ما يحبه ويرضاه إنه ولذلك مولاه أحبتي في الله هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات وفقني الله وإياكم وتقبل الله مني ومنكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله يا ربا السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله صلى الله وسلم وبرك على نبينا وعلى آله وأصحابه أسماعين وبعد حيات الله جميعا أيها الإخوة والأخوة نستقبل للتصال السلام عليكم السلام عليكم أنا على الدوام وأدعو الله الواحد الأحد أن ألا لا يرقض لكثة جئتني ولا يحودك لأحد آمين يا ربا اللهم آمين آمين يا ربا يعلمنا ما جهلنا آمين يا رب آمين يا ابني أنا مريضة بالقلب ده حاجة جديدة وجميلة <تصفيق> ده فضل من الله قساء الله أن يشخيك وأن يرفع عنك البلاء يا رب. يا رب لو يا رب. لو ترفع الصوت شوية محمود نعم أيه ابن أنا عم الله عليك بالخير فألي أهل في مكة وإنتهم يعملوني عمره بنية الشفاء نعم ففي بعض الناس قالوا لي لا يبود نعم ده السؤال الأول السؤال الثاني اللي يقبل من الأشراف متزوج ودكترا فضا تماما الحكاة يا مش مطبئة لنا نعم سؤال الثالث برك الله فيك وسمحني ابني لا تحضر اليوم إن ال... ال... أسماء الله الحسنى ولله في الأقوى لله أسماء الحسنى فأدعوه بها نعم فهل يرجوز أن مثلا يا وحاب يا رزاق من أسماء الله الحسنى أدعو بها للشفاء مثل نتمر له يعني حسب ما بمعربنا يفتح عليها طيب فتح الله عليك. أمين أمين. بدهي الابن حبيب الله يهلك. أمين أخ. آمين رب ربنا صارف عنك كل بلاء وكل داء ويمن عليك بالشفاء والصحة والعافية. انه هو لذلك القدر عليك. مسق الصل اخر صلّى عليكم السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أزيك شيخ محمد. سهلة سهلة. جزاك الله عنا خير. يا رب يخليك أنا لي عند حديث سليم من فضلك. نعم. دلوقتي انا لبسة طرحة طويلة بس مش لبسة خمار هل ده يعتبر حاجة شرعي؟ طيب حسنا يعني اسألك الدعائلية ولولادي بالهدايا وفي رمضان انا بنزل اصلي العشاء ووراها الطراويح في المسجد هل ده كده يعتبر فعل في ميزان حفلاتهم محسوب لي ولا لا حاضر لذاك الله خير. لخير مستقبل الصلاة الاخر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله آه ازاي حضرت فضيلتك؟ اه الله يكرمك انا بس عايزاك في الاول اللي هم سؤالين الاول سؤال الابن ان هو ربنا يبارك ويعجل له كده ويعدي له بالجواز بالزواج وعد... إن شاء الله ربنا يرزقه من فضله ويستطل له الزوجة تصالح يا رب يا رب الله معني كاني حاجة أنا جوزي تعبان مريض بقاله حوالي 13 سنة بس هو زاد عليه تعب يعني أكثر وكده فكان أول بيتحمل عليه أنه هو يخش معي الحمام يعني وكده بالوقت ما بأقدرش إن أنا أكثر واحدة وإنما عدي شغل هو ولد واحد ومش معقولها أحده يعني الشغل على حسب إنه يعني هو بصراح أبرد أبوي يعني وبينا يعني فهل يجوز ان انا اجيب مثل ممرض او حاجة يدخلوا معي الحمام او كده ولا صحيح. حرام عليا. ايه اه استقبل عليكم. عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك حضرتك اهلام وسهلا انا بس عاجل استطر من حضرتك بحاجة انا يعني مش بقولك ان اتفسر احلام ولا حاجه بس هو تكرر معي بس هذا الحلم بكذا طريقة م. فانا عايزه بس من حضرتك في حاجة يعني أنا يعني مليش انا رئيس ان ماليش في التأويل ربنا برفيك لو تعرضاه على اخونا خالد مش مش تفسير احلام حضرتك حضرتك انا رأيت ان من جسد بعد ما صليت بتاجر وكده وصلت القيام وكده وكل حاجة حضرتك رأيت أني خارج من جسد نور فرأيت نسبة مرأتوتي يعني طيب طيب نسترق تصالي آخر السلام عليكم عليكم السلام و السلام عليكم <تكتور> نعم زكتور. أهلا وسلام جزاك الله خير أيهاكم ربنا كرامك أنا لست عايزة أتعال سؤال نعم يعني دلوقتي انا بحس اوقات ان انا عملي مش مقبول بسبب انتعالي على اولادي وساعات بتلفظ الفاظ يعني يعني ممكن اتلفظ يعني ممكن اضربهم مثلا او اتنرفز عليهم فبيحبط بحس ان انا خلاص فحبط مع يعني انا بحاول اجتهد الحمد لله يعني وبعدين في سؤال كمان ان يعني انا زوجي مثلا يعني مش ملتزم قوي يعني يا يعني بيعدي الفرائض ده يعني نعم وبعدين بحس ان انا دعائي مش مستجاب من هو لازم يبقى هو الله اعلم إن هو لازم اللي يدعي لسعه الرزق او ايه يعني انا بدعي بس بحس ان هو مش معايا او مش واخد بيجي من كده يعني طيب عارفه على طرف ازاي والله طيب في لو في حد على الهاتف انا لا احطها اتفضل سلام عليكم. عليكم. السلام عليكم وعليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك شيخ محمد اهلا وسهلا أني أحبك في الله والله أحبك الذي أحبتني فيه كنت أسأل سؤال كده نعم أحكم ركوب التاكس مع الصائد نسامة برجال يعني الصواء بيركم عن نسامة برجال يأخذهم ولا ما شيء سؤال الثاني نعم يعني من أكثر المشاريع انتشارة من المقاعي أحكم المقاعي إيه من نعرف انها فيها لعبة ضمنة وصور من سور وفيها شرف الشيشة وفيها طبعا التلفزيونات كليبات كلها حاضر حاضر حاضر, حاضر, حاضر, حاضر, حاضر طيب نستطيع صلا آخر السلام عليكم, عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عايشه محمد نعم. والله بس لو صنعت يعني عايز أسأل لأن عجوزك حليف عرختي إنها ما مت... تأكل عندي أي حاجة ولا يعني أي حاجة من اللي جيبها جوز حلف على إيه حلف عليها إنها تحرمي عليا فلها لو قلت أي حاجة هو جايبها أو أي حاجة بفلوسه تكوني حرام عليا فطبعا بعد فترة حرام اللي... عليا إنه هاليا يقصد الطلاق ولا الظهار ما هو آه, آه يعني قصده أظنها هو يحرم العيشة بينه يعني لابد من أني يستفيءني أن هو هل يقصد بهذا الأمين أنها محرمة عليه كأمّه؟ لا لا هو قال مرة كأمّه وقتي هو أختي هو مسكّلته إنه بيطلّص كذا كذا فزي ألهت حاجة تاني. لما هو المرة دي قال تكوني حرام عليّة يعني ما... يعني طلّص معنا صح؟ لا أنا أريد أن يسترّني هو أو تأكدي أنت من كلماته حتى يكون الجواب دقيقاً إن شاء الله تعالى. طيب نصّب الصلاة آخر، السلام عليكم. السلام عليكم. خالتي السلام, السلام عليكم سلام عليكم كيف مع متحسن؟ نعم. كيف بالك؟ أنا متحسن. لو سمحت في التسفير فأنا عايزة ألحظ حضرتك في سؤال أنا حماتي كانت متافرة سعولية وعايتها هناك فكانت كل ما تنزل القاهرة كانت بدي ذهب وبتوذيه عند مرات أخوها تفيله عندها الغد ما ترجع يعني فكانت أخت مرات أخوها برضو كانت بتشيل معاها برضو ذهب كانت في السعولية برضو بتشيل معاها ذهب فكانت بتشيل تفيل مكان وليف مكان ثاني. فلما رجعت من السعودية وحبت تستقر فأخذت منها الذهب ما تقول حضرتك يعني مرات أخوها حبت تخاتم لحماتي بتاع مرات أخوها هي فجت حماتي أخذت الذهب كله وبعث عشان يعني هتعمل بي يبني بيته كذا فبعد ما حماتي بعت الذهب مرات أخوها سألتها قالت لها في خاتم كان عندك في اللي لقيته عندك زيادة في الحاجات بتاعتك اللي خدتها ني ووصفت فحما... لها الخاتم يعني وصفته لها راحت قالت لا ايه لا ما ميسا عندي انا عندي زي وجايبة زي بالزبط فبعد كده حماسي ما قعدت مع نفسها وقعدت في الترجع لقيت ان هم فعلا كانوا خاتمين وهي كانت سريع واحد بس فبتقول أنا دلوقتي وباعت الخاتم وباعت طبعا من الحالة كلها السؤال, إيه السؤال. نعم؟ السؤال. السؤال. تعمل إي يعني؟ فهي حاضر. عايزه تعرف دلوقتي حاضر. هي الثانية عايزة في السؤال طيب يعني أجيب على هذه الأسئلة لأن الوقت لا يتفع أكثر من هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السؤال الأول لأمنا الفاضلة التي سألت عن العمرة يعني كلفت بعض أهلها في مكة أن يؤدوا لها عمره بنية الشفاء فهل يصح هذا اولا إذا كانت الأم الفاضلة لا تقدر أن تؤدي العمرة بنفسها أو أن تستقر هي على الراحلة فهناك من أهل العلم من أجاز أن يؤدي عنها غيرها العمرة قياسا على الحج قياسا على الحج فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول لبيك الحج عن شبرمة فقال عليه الصلاة والسلام من شبرمة فقال رجل أحج عن فقال عليه الصلاة والسلام هل حججت عن نفسك قال لا قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ومن أهل العلم من قال بجوازي أن تؤدى العمرة عن الغير قياسا عن الحج على الحج ولا حرج في ذلك لكن بنية الشفاء المعنى أن يكون العمل لله ابتداء العمرة لله سبحانه وتعالى لا بد أن تؤدى العمرة لله عز وجل واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وأن تطلب امنا الفاضلة من هؤلاء الأفاضل الذين سيؤدون عنها العمرة أن يكثروا لها من الدعاء بالشفاء لا أن تكون العمرة بنية الشفاء أنا أعلم يعني ما هو إلا تضبيط فقط وتعديل للكلمات وللنوايا ما هو إلا تضبيط وتعديل للكلمات وللنوايا فلقد ذكرت أن الله سبحانه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أقول إنما الأعمال بالنيات فأنا أؤد العمر لله مشان أنا ريح أد العمر عشان الولد ينجح أو ريح أنا أد العمر عشان أشفه لا أنا ريح أو أد لله وأتذلل وأتضرع إلى الله عز وجل أن يوسع الله رزقي من يشفيني ربي أن يسدد الله ولدي وهكذا أرجو أن يكون الجواب واضحا فلا حرج أن يؤدي أحد الأفاضل عن أمنا الفاضلة العمرة وأن يكثر لها في هذه العمرة في الطواف وفي السعي وفي هذه الأماكن المباركة المقدسة أن يكثر لها من الدعاء بالشفاء لا أن تكون العمرة بهذه النية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو مرأة ينكحى فهجرته إلى ما هاجر إليه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفشي أمنا وأن يشفي مرضانا جميعا ومرضى المسلمين إنه على كل شيء قدير تقول بأن لها ابنا من الأشراف وبأن زوجته ترفض الحجاب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدر زوجته للحجاب وأن يشرح صدور نسائنا وصدور بناتنا للحجاب وانا أنصح هذا الابن بأن يصبر على امراته وأن ينصح لها وأن يختار الوقت المناسب للنصيحة وأن يظهر لها من الحب والود والتقرب ما يتقرب به إليها وإلى قلبها لتستشعر منه أنه لا يأمرها بما, أمره بما أمرها به إلا من حبه لها وخوفه عليها يعني باختصار عوز الأخ يغير طريقة النصح يغير طريقة النصح الأول لابد أن يكون الزوج أسوة وقدوة يعني حين ترى الزوجة زوجها حريصا على محافظة على الصلوات خلوقا مهذبا مؤدبا حريصا على قراءة القرآن حريصا على الإحسان إليها حريصا على الإحسان إلى أهلها مستحيل مستحيل زوجة ترى زوجها بهذه الأخلاقيات ثم بعد ذلك مرها فلا تطيع فلا تطيع إلا إذا شاء ربي تبارك على شيئا لكن على أي حال أنا لا أنصح بالتعجل باتخاذ قرار الطلاق أو الانفصال الله تبارك تعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها يعني وأمر أهلك بالصلاة أمر واستبر عليها ما العلم أنه نقول واصطبر عليها واستبر على الصلاة أو واصطبر يعني على النصح وعلى الوعظ وعلى الإرشاد وعلى التوجيه ولا تنسى الدعاء لا تنسى الدعاء يعني هذا الرجل قد ارتبط بهذه الفتاة وهي متبرجة ليست محجبة ثم هداه الله بعد ذلك وشرح الله صدره للالتزام فعليه أن يصبر وأن يدعو الله سبحانه وتعالى هذه الأخت حتى أشرح الله صدرها للالتزام. وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات وعلى كل شيء قدير أن يحول قلبها إلى دينه وإلى الحجاب الشرعي إنه ولذلك ذلك والقدر عليه فإن أصرت المرأة بعد ذلك على التبرج وعلى عدم القيادة لحكم الله سبحانه وتعالى فلا إثم عليه ولا حرج إن قرر الانفصال لكن بعد النصح وبعد الصبر وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولها ولإخواننا وأخاتنا الهداية والرشاد والتوفيق السؤال الثالث قول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء والفسنة نعم لا حرج أن يسأل المسلم حاجته باسم من أسماء الله تبارك وتعالى يعني إن أراد الرزق لا حرج أن يسأل الله باسم الرزاق أما مسألة التحديد مئة مرة مئتين مرة تلتمئة مرة تلت تلت مرة كل هذا لن يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكمل هدي هديه لا ينبغي على الإطلاق أن تذهب إلى ورد شيخ من الشيوخ أو عالم من العلماء وأن تترك منهج رسول رب الأرض والسماء فلا شك أن أفضل من ذكر وأن أفضل من دعا وأن أفضل من سأل وأن أفضل من تقرب هو المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فعليك أن تذكر الله على منهج رسول الله وأن تسأل الله على منهج رسول الله والدعاء نوعان دعاء ثناء ودعاء رجاء دعاء الثناء ودعاء رجاء ودعاء وتذلل وتضرر فدعاء الثناء أن تثني على الله تبارك وتعالى وأن تحمد الله عز وجل بما هو له أهل سبحانه وتعالى كما قال النبي لا أحصي ثناء عليك أنت كما اثنيت على نفسك أما الدعاء والرجاء والطلق قطب الله من الله سبحانه وتعالى أي شيء وسل الله لكل شيء حتى في شسع نعلك كما قال عليه الصلاة والسلام لكن على منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام أسألت التحديد مئة مرة أو تلتمية أو ربعمية إلى أخيره فكل هذا لن يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بل سن الله عز وجل بأسمائه الحسنة في أي لأي حاجة شئت بما فتح الله بعليك وبما من الله بعليك دون تقييد أو تحديد والله سبحانه وتعالى أسأل أن يفتح علينا وعليكم بما يرضيه إنه هو لذلك ومولاه الأخت تقول بأنه ليس طرحة طويلة وليس ولا تلبسوا خمارا فهل هذا هو الحجاب الله عز وجل يقول وليضربن على جوبهن بخمرهن على جوبهن بخمرهن جمع خمار جمع خمار الله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاديدهم هذا هو الجلباب طويل فضفات غير ضيق غير شفاف غير معطر أو غير مطيب وليس لباسة شهرة ده شروط الجلباب أو الزي الشرعي أو الحجاب الشرعي للأخت المسلمة الجلباب طويل فضفات ليس شفافا ليس ضيقا ليس معطرا ولا مدخرا ليس لباسة شهرة جميل أما بالنسبة وليضربنا بخمرهن قال الله عز وجل بخمرهن على بهن زيادة في التحشُّ وزيادة في العفة وزيادة في العفة وأما إن كانت الطرحة التي تلبس الأخت بفضل الله عز وجل تشبه الخمار يعني واسعة فضفاضة وليست هذه الطرحة اللي هو اللي يعني مش عاوز أقول الحجاب الحجاب الموضة الحجاب الموضة يعني طرحة صغيرة التي تلتف على الوجه فقط وترى الأختة ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني قد رققت حاجبيها وقد وضعت بعض المساحيق الخفيفة وبعض المكياج الخفيف ويتتصور أن هذا هو الدين وأن هذا هو الحجاب وما فيش مانع تكون عمل الطرحة ولبس كمان مثلا بلوزة ضيقة وبنطلون ويتتصور أنها كده محجبة هذا وهم, هذا وهم وهذا خلل في المنهج وهذا خلل في العبودية والاستقامة لله تبارك وتعالى بل على الأخت الفاضلة أن تصدق الله عز وجل أن تصدق الله. يعني أنا تقف الأخت أمام المرأة ساعة كاملة لتتفنن وتتزين وتتجمل ثم بعد ذلك تختار الطرحة باللن فلاني على شريط لونه وكذا على بلوزة لونها كذا على بنطلون لونه كذا على حذاء ما هذا حجاب أختي اصدق يا أختي ربك سبحانه وتعالى واتق الله عز وجل اتق الله وعلم بأنك فتنه وأنا أود أن تسأل الأخت الفاضلة نفسها تتزين أمام المرآة أن تسأل الأخت نفسها ما نيتي ما, ما نيتك أيها الأخت الكريمة وأنت تتزينين بهذه الزينة قبل الخروج وتتوهمين أنك محجبة أنا لا أشدد عليك وإنما أضع بين يديك المنهج الحق حجاب الشرع له شروط وله ضوابط وكذلك الغطاء الذي ستضع الأخت على الرأس أقصد الخمار أو حتى الطرحة التي ستضعوها يعني لا بد لها من ضوابط ولا بد لها من شروط أما أن أم تضع هذه الطرحة الصغيرة بالأشكال والألوان التي ذكرت فليس هذا حجابا على الإطلاق ولتتقل الله كل مسلمة ولتعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لوم الخيرة من أمرهم ولتعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيحة مسلمة حديث أبي وريرة صنفان من أهل النار لم أرهما رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس الظلم ربنا كنا شر الظلم والظالمين في ناس متخصصة في ظلم العباد يعني لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار بل وربما لا ينام ولا يطوف النوم عينيه إلا إذا تفنن في ظلم عباد الله وخلق الله اعاذني الله ويكن من الظلم ونجاني الله ويكن من الظالمين وشر الظالمين والحاقدين والحاسدين والماكرين إنه الوذلك والقدر عليه لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع يقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم يبقى رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس والصنف الثاني قال نساء كاسيات عاريات يا وصف دقيق جدا زي اللي أنا كنت بوصفه دلوقتي نساء كاسيات عاريات هي لبسة بس عريانه ليه أصل البنطلون ضيق ضيق جدا فتنة فتنة رهيبة الفستان ضيق وانفتح من جميع الجهات ومن جميع النواحي ولا حول ولا قوه إلا بالله والشعر مرسل أو الطرحة موجودة وال... والقصة بينه ده مش حجاب يا أختي ده مش حجاب تخاذ عين من ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات هي مشت تتميل ولبس الكعب العالي وعملت تضرب في الأرض لتلفت أنظار الرجال وأنظار الشباب المساكين ممن تعصف بهم الفتن من كل ناحية ولا حول لقته إلا بالله يعني الشكش الله رحمه كان يقول لك لو بوسط يمين حتلها متبجج لو بوسط شمال حتلها متبجج لو بوسط قدامك حتلها متبجج لو بوسط وراك حتلها متبجج لو بوسط فاتلة في البالكونها بتنشل متبججة ولو بوسط تحت الأتوبس هد هسه ولا حول الوقت إلا بالله يعني فتن تعصفه بالشباب وتعصف بالرجال مميلات مائلة تتميل لتخطط قلوب الرجال وعقول الرجال اللهم اصطرنا وإياكم بستره الجميل رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلنا الجنة البخت قلت البخت نوع من أنواع الجمال الخرسانية التي كانت من أغلى ما امتلكوا العربية في أرض الجزيرة ولا الأخت بتسرح شعرها بسموها بقى قصة الأسد ومعرفش في قصات كتير دلوقت ما راجل فلاح ما عرفهاش قصات كتيرة بيطرفع شعرها على رأسها اللي يشبه شعرها السنام اللي ارتفع على ظهر الإبل على ظهر البعير رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة وفي تفسير تاني البعير لما يهرم يكبر ويبقى مالوش قيمة عند صاحب عند العربي كان سنامه يميل لما سنام يميل يصبح مالوش قيمة فيصبح سنامه فارغا فكذلك يشبه النبي صلى الله عليه وسلم رأس هذه المرأة المتبرجة بأنه رأس فارغ كهذا السنام الفارغ فارغ من الإيمان والخشية والإنابة والتوبة فأنا أقول لأختنا الفاضلة فلتبتق الله كل مسلمة أنا لا أجيب الآن على السائلة بل أنا أجيب الآن لكل مسلمة على وجه الأرض فأنا لا أخرج متبرجة من حضيرة الأخوة فيا في الله ولا أخرج من حضرة إسلامتها مسلمة وأنصفها بقول الله وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول لا اعتزي بدينك واعتزي باتباعك لنبيك عليه الصلاة والسلام وأسأل الله أن يصطر نسائنا وبناتنا إنه لي وذلك والقادر عليه الأخت تقول بأنها تصلي العشاء في المسجد ثم تصلي الطروح فألا نعم أجرك عند الله إن شاء الله تعالى عظيم لكن إذا منع الرجل امرأته من أن تخرج إلى صلاة الطروح مثلا ف... فيجب عليه... يجب عليها أن تطيع وأقول بأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها أو في مسجد حيها كما قال عليه الصلاة والسلام لكن إن رغبت الأخت الفاضلة أن تخرج لتصلي الطروح في الجماعة من باب أن يعني تجد من يعينها على ذلك وعلى طاعة الله وعلى ذكر الله لسيما أن الزوجة قد يكون مشغولا وقد لا يكون عونا لها على الطاعة وقد لا يكون عونا لها على ذكر فلا مدغي في مثل هذه الحالة أيها الإخوة الأفاضل أن يمنع زوج زوجته عن الخروج لهذه البيئة ولهذه الطاعة قال عليه الصلاة والسلام لا تمنع الإماء الله مساجد الله الأختي تقول بأن زوجها مريض ولا تستطيع الآن بعد أن اشتدت عليه المرض أن تدخله إلى الحمام فهل يجوز لا أن تحضر ممرضا ليبقى معها ليعاون زوجها والجواب لا يجوز لا يجوز أن تحضر رجلا أجنبيا ليبقى معها ليعيش معها وإنما لا حرج على الإطلاق إن جاء رجل طبيب أو رأى جاء رجل ممرض ليقوم بمسألة التمريض في وجود الرجل نفسه ثم انصار لا حرج على الإطلاق لكن لا يخلو هذا الرجل بهذه المرأة ولا بهذه الزوجة لا سيما إذا كان زوجها مريضا لا يحل لمرأة أن تخلو بأي رجل أجنبي على الإطلاق لأي سبب من الأسباب بدون فزلك وبدون حزلك عم الشيخ ام الشيخ ما ادهاش علينا يا مولانا متى تتهم الناس لا يا اخوانا كلام النبي عليه الصلاه والسلام هذا كلام الصادق الذي لم عن النواه ووالله ما وقع خلل في اي بيت ولا في اي قلب الا بابتعادنا عن منهج الله ومنهج رسول الله عليه الصلاه والسلام يقول الصادق الذي لم عن النواه لا يخلون رجل رجل نكره تفيد العموم الشمول قل لي بقى يا مولانا ده راجل مرتعه والله ولا كانت صحيته الى سرته بمن نكره تفيد العموم الشمول هتقول لهم ولا لدى وست والله ولو كانت يعني تلبس خيمة لا تلبس نقابا خلوه يبقى في الشيطان من غير فزلك ومن غير حزلك ومن غير اتهم لمن يقول هذا بأنهم لا يرون وإلا التشدد وإلا التنطع ولا يرون إلا الرذيله ولا يرون ولا ينظرون إلا من نظرية المؤامرة والكلام اللي انت تسمعوا كلام التخين الكبير أو ده ألقاه في اليمن مكتوفا وقال اياك اياك أن تبتل بالماء يا أخي الرجل المرأة خلقهم الله سبحانه وتعالى من نفس واحدة فالجذب بين الرجل والمرأة أمر جبلي أمر فطري يعني أمر ليس متكلفا لا من الرجل ولا من المرأة ومن آتيئ خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فيظل الجذب بين الرجل والمرأة مكدا على هذه الأرض للامتداد النسل البشري هذه حكمة ربانية وأمر قدري وشرعي لا يحلوا يقول عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بمرأة إلا مع ذي محرب إلا مع ذي محرب وقال عليه الصلاة والسلام اياكم الدخول على النساء فقيل يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت الحمو الموت الحم الموت والحم هو اخو الزوج أو أقارب الزوج هذا كلام الصادق الذي لا نقع منه انا اتفسلك بقى ونتحزلق ونقول لك يا عم الشيخ ده كلام فاضي واحنا في عصر الذره في عصر الانترنت في عصر الفضائيات وخلي الودع جنب البت وخلي الرجل يقعد جنب الست الموظفه ويقعدوا مع بعض ويتكلموا في اخص الامور وفي ادق المسائل والست تقول له ده أنا اغتسلت أمس والرجل ولا ده م... كلام فاضي كلام فاضي يعني يدمر اركان الحياه ويزلزل الحياه من, ال... من... من من من الاعماق ومن الجذور لا يجوز يا اختي الفاضله ولا يجوز يا اخي الكريم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبر علي وعليكم في الدنيا والآخرة إنه لذي ذلك والقادر عليه الأخت تقول بأنها تستشر حنا بأن عملها لا يقبل لا نتعصب نتزحزن على أولادها وبأن عملها يحبط لا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نزقنا إخلاص والقبول فالعمل لا يحبط إلا بالرياء العمل لا يحبط إلا بالرياء بمعنى يحبط العمل بالرياء بمعنى أن تعمل العمل وأنت تريدين به الثناء عند الناس والسمعة والمحمدة عند الناس لا تقصدون به وجه الله سبحانه وتعالى هذا هو الذي يحرق العمل كما في الحديث الذي رأى الإمام أحمد في مستده وغيره بسند صحيح من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء وقد فصلت ذلك في حلقة كاملة فضل الله جل وعلا لكن مجرد نرفزت الأمة على الأولاد أو أنها يعني ترفع صوتها في بعض الأحيان هذا إن شاء الله تعالى ليحبط العمل وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يربي لنا أولادنا وأقول للأخت الفاضلة يعني لو قرأت كتابا من كتب التربية وأرجو الله أن يوفقني لي سلسلة متكاملة في يعني التربية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أحواجنا والله إلى هذا المنهج وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يربي لنا أولادنا وأن يهديهم إنه ولي ذلك والقادر عليه أخت قل بأن زوجها غير متزم وتشتر بأن دعاء غير متجاب لأن زوجها لا يأخذ بيديها يعني هذا ليس صحيحا أيضا ليس صحيحا لأن الله تبركت على قل ولا تزر وزرة, وزرة أخرى. يعني لا فالتعلم الزوجة أن دعاءها يستجاب إن حققت شروط إجابة الدعاء وقد أفصحت ذلك في الحلقة الماضية في حلقة سهام الليل تكلمت عن الدعاء وعن شروط وقبول وأداب قبول الدعاء فإن حققت الأخت الفاضلة شروط وأداب قبول الدعاء استجاب الله دعاءها قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسندي أحمد والسنة الترمذي وغيرها بسند حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعاء ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم ليس فيها اسم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله عز وجل فيها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يصرف عنه من السوءẫ مثلها وإما أن يدخرها له في الأخر يعني الثلاثة بفضل الله بلغتنا أفضل من بعض إما أن يستجيب الله له وإما أن يدخرها وإما أن يدخرها الله عز وجل وفي الأخرungen وإما أن يصرف الله عنه من السوء مثلها فقالوا يا رسول الله إذن نكثر فقال عليه الصلاة والسلام الله أكثر يعني الله أكثر وجودا وطبا وكرما وعطاء سبحانه وتعالى فعلى الأخت الفضلة أن تحقق شروط وآداب التعاء وأسأل الله عز وجل أن يستجيب لها لكن لا يمنعها ضعف التزام زوجها من أن تدعو ربها ومن أن تسأل الله عز وجل سعة الرزق وإلى آخره ثم عليها أن تنصح لزوجها بكلمة رقراق جميلة في الوقت المناسب في الوقت المناسب الزوجة الزكية هي التي تعلم الوقت الذي تتكلم فيه مع زوجها الزوجة الزكية هي اللي تعرف الوقت اللي انت تتكلم فيه ما يبقاش الزوج مثلا عصبي ومترفز ورجع من الشغل الدا... متضايق أو مخنوق أو تعبان أو وهي بقى تشتغل عليه ايه يعني حكيمة يعني بالنصح ولا... مش ممكن أبدا لن يقبل فلتخ... فلتختر الزوجة التقية الوقت المناسب الذي تقدم فيه النصح لزوجها وليرى الزوج منها القلق والأدب والكرم والوفاء والإكرام والعطاء ليرى منها هذه الأخلاق تؤهلها هذه الأخلاق عند زوجها أن يسمع منها ونصدقها وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسرح صدره للحق وصدور إخواننا إنه ولذلك والقادر عليه. طيب عاوز أخذ سؤال المقاهي لأنه فعلا مهم جدا والوقت كده انتهى بسرعة كده المقاهي بما فيها من لعب يعني المقهى طبعا صورته المقهى معروفة يعني مقهى آه فيه آه تلفاز واحيانا قد يكون فيه افلام والآله بالله ليست طيبة وفيه الشيشة وفيه الضمنة وفيه القولة وهكذا أقول لو أن المقهى يقتصر فقط فقط على تقديم الحلال إيه تقديم الحلال تقديم مشروبات مكان اجتمع فيه الناس لقضاء مصالح لقضاء مصالح يقدم طعاما وشرابا مشروبات ببعض السندويتشات لا يستطيع أحد من أهل العلم أن يحرم هذا على الإطلاق أما المقهى بصورتها المعروفة لأنني لا أعيش في المريخ ولا ينبغي أن أسقط حكما على واقع لا نعيشه وإنما أن أسقط حكما على واقع نعرفه إن تشرف المقاهي والذي يدمن قلب أن جل من يجلس الآن عليها من شبابنا وبناتنا يعني يعني ينزف القلب حين ارى بعض الشباب او ارى كثيرا من الشباب وكثيرا من الفتيات يجلسون ويجلسن لتناول الشيشة في هذه المقاهي ولا حول لقطة الا بالله فهذا امر من القلب وتزداد المأساة حينما يكون في هذا المكان والعذب لا فيديو او مواقع خبيثة على انترنت او على تلفاز يأتي على طريق الادش بهذه الافلام الاذاحية وهذا ايضا موجود فلا شك ان هذا حرام فالمال الذي يدخل من الشيشة أو من الدخان مال حرام والمال الذي يدخل من هذه الأفلام الداعرة مال حرام وليتق الله كل مسلم في, أكل في أكله وفي شربه وفي الطعام الذي يدخله على بطنه وعلى بطون أولاده قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مسلم من حديث أبي هورا إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر النبي الرجل يطيل السفر أشعة أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فإنه استجاب لذلك فاتق الله يا أخي والله, والله إني أعلم رجلا. من أهل الفضل والخير يقول لي والله يا شيخ كان عندي مقهى ومقهى يقول على يعني أرقى مستوى في أرقى الأماكن وفي أرقى الأماكن وكان يقول بالدخل يعني عشرات الألاف ولما قدر الله الحمد لله من الفضل يقول قدر الله وسمعتك في يعني موضوع من الموضوعات وقذف الله في قلبه الهداية وجعلنا الله عز وجل سببا لهذا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يقسم لي بالله يقول لي والله يا شيخ اتخذت القرار في نفس الليلة بتحويل هذا المقر وفتح بفضل الله المكان سوبر ماركت يقول لي والله والله والله تضاعف الرزق في آخر العام ثلاث مرات ما كانت تدخله المقر ثلاث مرات بالحلال الطيب آخر. خذ القرار برجولة دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من الحرام فما تدري لمن تجمع فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع فقير كل من يطمع غني كل من يقلع أكتفد هذا القدر وأعتذر بإخواني وأخواتي إن لم أفطأ أن أجيب على بعض الأسئلة المتبقية وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستطرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم رارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ik heb warahmatullahi wabarakatuh.